والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الْإِنسَانُ مما خلق خُلِقَ مما